أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا ايه يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا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 إِنَّا أَرْسَلْنَا عليهم رِيحًا صَرْصَرًا فِي يَوْمِ نَحْسٍ فِي يَوْمِ نَحْسٍ مُسْتَمِرٍّ تَذْرِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ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 سيهزم الجمع ويولون الدبر، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. إن المجرمين في ضلال وسعر إن فِي ضلال وسعر يوم يسحبون في النار على وجوههم.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 وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُّذَّكِّرٍ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُّسَطَّرِ